ك ل م ا دعاك الشيطان إ ل ى أ ن تعصيه الله فتذكر ما أ ن يجعلك الله ممن يمتع برؤيته ف إ ن ك إ ذ ا تذكرت جلال الله, جلال الله وعظمته وجماله وكماله اشتاقت اشتاق قلبك إ ل ى هذه النعمه ة و ذ ا والله أعظم إ ذ ا وقف ر ي القلب أ ع ظ م ما يحجم بالعبد عن المعاصي قال الله عن أ ه ل معصيته يبين نكاله لهم قال كلا إ ن ه م عن ربهم يومئذ لمحجوبون يمنعون يحجبون من ر ؤ ي ة وجه الله فدل على أ ن أ ع ظ م النعيم ر ؤ ي ة وجه الله الكريم جل جلاله